والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن َتَرَض دَصْْنَ بِأَنفُوسِهِ أَوْ وعشرا تَأَشبُورِون وَشررَ يتََد دَفْْن جِأَنفُثِهِ فأَ بَعَتَشحور وَشرَ فَإذَابَ فعلنا في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغنا أجرهن فلا لا تَعْمَلُونَ خَبِير وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَفْنَيْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَن تُظَاهِرُوا بِهِ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ولا تلا سوعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تلا سوعدوهم سررا الا ولا تعذب مورقدا لكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تعذب مورقدا لكاح حتى يبلغ الكتاب اجله الله يعلم ما في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 صار غفور حبيب لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم إِذَا أَمَا تَنَسَّوْهُ حَمْسَ أم لَهُ لُنَّةَ رِيقٍ وَمَتَّعُوهُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَّرُهُ على الموسع قدره وعلى المكتر قدره مساعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمث سُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ نَفِيرَة وَإِنْ تَرَكُوا الْخَيْرَ لِلْمُقَرَّبِينَ قَدْ لِأَمْثَلِ سُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ نَفِيرَة ثُم لََّ فَر بَة فَانسهُمَا سَرَبثُم إَِّأَل عَفُون وَقَد صََضثُ لَ نثَر وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهُ وَالَّذِي بِيَدِهِ يَسْرِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَ عَفُوٌّ باوري تقوى ولا تنسوا ظل بينكم ولا تنسوا ظل بينكم ان الله بما تعملون بصير ان الله بما